بسم الله الرحمن الرحيم بنا بي خواهي بخشن مهربان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم بل پناد اقرن با پر وردگاري خالچي پادشاي خالچي پر استراوي خالجي. من شر الوسواس الخناس لزياني وسوس في الذي يوسوس في صدور الناس أويك وسوس أخات ضلي خلتي من الجنة والناس كول آدم